وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ إلَّا رِجَالًا نُحِيهِ إلَيْهِمْ فَسَأَلُوا فَسَأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ بِالْبَيِّنَاتِ وَالْزُّبُرِ وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم بلعلهم يتفكرون أَفَأَمِنَ الَّذِينَ مَكَرُوا السَّيِّئَاتِ أَن يَغْسِفَ اللَّهُ بِهِمُ الْأَرْضَ أَفَيَأْتِيَهُمُ الْعَذَابَ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ أو يأخذهم في تقلبهم فما هم بمعجزين؟ أَوْ يأخذهم على تخوف؟ فإن ربكم لرؤوف الرحيم أَوَلَمْ يَرَوْا إِلَى مَا خَلَقَ اللَّهُ مِنْ 116. يتفيأ ظلاله عن اليمين والشمائل, والشمائل سجدا لله وهم داقرون 117. ولله يسجد ما في السماوات وما في الأرض من داب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 فإيايا فارهبون وله ما في السماوات والأرض وله الدين باصبا أفغير الله تتقون وما بكم من نعمة فمن الله ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأرون ثُمَّ إِذَا كَشَفَ الظُّرَّ عَنْكُمْ إِذَا فَرِيقٌ مِنْكُمْ بِرَبِّهِمْ يُشْرِكُونَ